فبلا إلى التفسير وآيات عندنا أيضا في العدد هنا الكلام فيها طب في وصلنا لقول تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم وقال الله تعالى أم كنتم شهداء الحضره حضر الموت إذ قال بني ما تعبدون من بعده قال الله تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أحسنوا في حال الحياة يؤذموا هذا ليرزقكم الوفاء ليرزقكم الله الخاتمة خاتمة الخير وخاتمة السعادة بأن يختم لكم بالتوحيد فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه لأن من عاش شيء مات عليه ومن مات عليه بعث عليه والأعمال بالخواتين من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له الله أكبر كان الله في عونك يصلى الله عليك أمرك لكن يرجعي وجوبا من قصر الخير يؤسل ومن عرض الله عرض الله له ما يريد أن صرف بحوله قوتي ألن ألو الحديد ومن نوى صالحا ثبت عليه من نوى صالحا ثبت ثبت عليه ولا يعرض ما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل جنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل جنة فيدخلها أنه قد جاء في بعض الرواة يعمل بعمل أهل جنة فيما يبدو للناس يعني كان منافق يعمل بعمل أهل النار وقلبه معلق بالله جل في فيما يبدو للناس فيكون الله على أعطاه على ما في قلبه ربكم أعلم بما في نفوسكم أنت تكونوا صالحين فأنه كانوا أبين غفورا وزي قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالhusna فسن ييسره لي واما من بخل واستغنى وكذب بالhusna فسن ييسره للعسرا امين امين حسب حسبنا الله ونعم الوكيل الله عنك الله عنك قال تعالى أم كنتم شهداء الحضر عقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون تعالوا إن الله اصطفى لكم الدين الذي فيها هناك أيضا فائدة مهمة جدا لا نغفلها وهذه الفائده هي أن الله فضل هذه الأمة على الأمم السابقة وأن الله استفاها على جميع الأمم وقدمها على الجميع بقوله جل في علاه كنتم خير امه اخرجت للناس فاصطفى لهم الدين وهو الدين الاسلامي وتوحيد الله جل في واصطفى لهم الكتاب واصطفى لهم الرسول فجعل اسعى اعظم الرسل قدرا عنده هو رسول لهذه الامه وجعل أعظم الكتب واشغل الكتب عنده لهذه الامه دستورا وشريعه يعملون يعملون بها <تصفيق> ولذلك فضل الله هذه الأمة بفضائل كثيرة جدا على الأمم السابقة كفى أنه قال نحن الأخيرون الأول أم كنتم شهداء حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آباك آبائك إبراهيم وأسماعيل وأسحاق إله واحد ونحن له مسلمون يقول تعالى محتجا على اهل الشرك من العرب ابناء اسماعيل على وعلى الكفار من بني اسرائيل ويعقوب اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام بان يعقوب لما, لما حضره الوفاه امرهم بشيء امرهم بالاسلام جميعا لما حضره الوفاه وصى بنيه بعباد الله وحده ولا شركة لا شريك له ان الدين عند الله الاسلام قال ومن يبتغى الاسلام دينا فلن يقبل منه ما تعبدون من بعدي كانت الوصيه ما تعبدون من بعدي من باب حتى هو يموت من باب التعليم بالسؤال والجواب جذبا للانتباه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهه قايله ابائك ابراهيم و اسماعيل و قررهم بالتوحيد لانه لا نجاة الا بالتوحيد ولذلك قال الله تعالى وما خوت جن ولا يعبدون وقال الله تعالى الذين امنوا وامنوا بايمانهم بظلم من اولئك لهم الامن وهم مهتدون يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة لقيتك بقرابها مغفرة نعم وهذه الآية عظيمة جدا قال, ما تعبدونا قال ام كنت شهداء حضر عقوب الموت قال لني ما تعبدون من بعدي قال نعبد الهك وإله أبائك إبراهيم قال أبائك إبراهيم سمى جد أبا ابو اسحاق اصلا سما جد أبا فهذا الحجة التي تمسك بها ابن عباس على زيد ثابت على أن جد اب ينزل من زيت أب يحجب الاخوه يعني في قوله اله واحد قال له هي ابائك ابريم اصحاب واسمائيل اصحاب هي اصحاب هي اصحاب أي واحد لا شريك له نؤلهه والإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما ولذلك رقنا العبادة كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. كمال الحب مع كمال الذل والخدوة إلهم واحدا لا شريك له وهذه قضية الكون الكبرى الكون كله يغارد توحيدا يا جبال أويبي معه الطيب وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفهم ونسبحهم كلهم يسبح كل الخلق يسبح توحيدا وهذا هذا هذا الأصل في الحكمة من خلق الخلق. غفر الله لك عزول. غفر الله لك. غفر الله لك. إن الله. وقد قال الله تعالى عندما قال قالوا قالوا إله واحد ونحن له مسلم مسلمون مستسلمون فدينه الدين, الدين هو الدين هو الإسلام الدين هو الإسلام ورزال قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وهل يرجعون والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد هو الإسلام توحيد الله عز دينهم واحد وشرائعهم شتى دينهم واحد وشرائعهم شتى ولزي قال الله تعالى, قال الله تعالى من قبلك يا رسول نوح عليه لا اله الا انا وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان الله واجتنبوا ويوسف يقول توفني مسلما واحكم بالصالحين ونوح ايضا عليه المسلمين قال تعالى تلك أمة قد خلت يعني قد مدت مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي ان من مضى فله ما له عند ربه ذلك فعلان إن السابق الماضيين من ابائكم من أنبياء الصرحين لا ينفعكم انتسابكم له لا ينفع النسب من غير عمل لا ينفع النسب من غير عمل ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قال يا عباس يا عم النبي خذ من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا يا, يا, يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا خذي من مالي ما شئت سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيحه يا عم النبي صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا من بطا به عمله لم يسر به نسبه ولذلك قال تعالوا واتسألون عما كانوا يعملون فأنت محاسب على عملك محاسب على عملك فالنسب لا يفيدك إلا أن تعمل وليس بين الله وبين عباده نسب يوسف عليه السلام عندما قال أذكرني عند ربك فأنسأه الشيطان ذكر ربي فلا يفيدني بضعة سنين ما قف عند هذه الآية العظيمة الفؤاد المطنبطة الدين عند الله الإسلام أي أي دين يقال في غير الإسلام فهو كفر مبين وصاحبه مخلد في نار جن يقولون جعلتم الدجنة لكم لا نحن ما جعلنا جنة لنا جعل, جعل الله الجنة للمسلمين إن الدين عند الله الإسلام وما يبتغى الإسلام من فعل يقبل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما سمع ما سمع به من يهودين ونصارين ثم لم يؤمن بالذي جئت به كان من أصحابنا إلا كان من أصحابنا من من علامات اختام الخير الوصية بخير كما وسع يعقوب بنيه بالتوحيد الفائده الثالثة مهمة جدا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من به عمله لم يسرع به نسبه